الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل e <música> o في mm -hmm. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنت on my ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون هو باطل وأن رَنْتَ وَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ فَأَصْبَحَتْ إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض فإن الله لهو الغنيل الحميد ألم تر أن um <laughs> So في البحر بامره والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء قَالَمَا وَلِيَ الَّذِي ابْنِي ترى أن الله أنزل أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضر <تصفيق> إن الله لطيف خبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَخِّرُ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَدْعُوا فَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وَإِن وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ كَأَنَّهَا تُرْسٌ مِّن وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم لكل امه دعا لنا من سكنوا نفسوف فلا ينزعن في الامر وادعو الى ربك Bye-bye. الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم في تختلفوا in never ni tak fi ki pa وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عنهم في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون من ذلكم Yeah وَإِنَّ السُّورَ هُوَ الَّذِي نُزِّلَ بِهِ مُوسَى شِئًا إِنَّ تَذْكِرُهُ və o طانيو المقومم لا قدر لها حق قدره Pampi minan na na فَالسَّوْءُ إِن لَّمْ تُنْظُرْ لعونة <تصفيق> ودا <تصفيق> <تصفيق> جاء عليكم في ذنب من حرج لنفاد يق وما جانا لايكم في جدير من حرج لن نؤا بيكم فليحون وجاهدوا في الله حق قدره تقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقيموا الصلاة سلام المولى ونعمة